بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ذاه أما بعد فيطيب لإخوانكم في تسجيلات غرباء الأتئية في الجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة الإلمية الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسجعات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ويشهد أن لا إله إلا الله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 يصلح لكم أعمالكم ويرفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بجعة وكل بجعة ضلال بجع كل ذات في النار. الهداية والتوفيق والثبات على طاعة الله هذه الأمور مطلوبة من كل إنسان ويسعى إليها الساعون بكل ما في وسعهم للوصول إليها وهي قائمة على أصلين عظيمين. الأصل الأول الافتقار إلى الله عز وجل. وهذا الأصل أشار إليه القرآن في في غير ما موطن. فقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله وهذا الخطاب لم يقل فيه المولى عز وجل يا أيها الذين آمن ومنما قال يا أيها الناس أي كل مخلوق من الإنس فهو مفتقر إلى الله عز وجل سواء إن شاء أو شواء إن أباء فافتقاره لله افتقار ذاتي. وفي قوله تعالى أنتم مل تقاروا إلى الله. الفو لهم هنا ماذا؟ في الاستغراق أي جميع أنواع الفقر إلى الله عز وجل. أنتم مفتقرون إليه افتقارا كليا. ويؤكد المولى عز وجل هذه. الحقيقة في كتابه أو في حديثه القدس الذي جاء فيه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ثم يقول تعالى في سياق هذا الحديث يا عباد كلكم ضال إلا من هديته يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدني مش أهدكم. يا عباد كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني وطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسدوه فاستكسوني أكسكم إذا فمن خلال هذا الحديث القدسي يبين الله عز وجل احتياج الناس إليه فلا حول لهم ولا قوة لهم إلا به سبحانه وتعالى فافتقارهم إليه افتقار ذاتي لأنه من خلق من عدم فما لا لا يملكون إلا العدم فمن خلق من عدم لا يملك إلا العدم ويؤكد المولى عز وجل هذه الحقائق حقيقة الافتقار إليه والاحتياج إليه فَيَقُولُ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الْضُرُ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الْضُرُ فَإِلَيْهِ ولا مَا فَرَّ لَكُمْ إِلَّا إليه ولهذا قال تعالى ففروا الله. إلى الله إلى جانبه ويؤكد المولى عز وجل هذه الحقائق حقيقة الاستقار إليه يؤكدها المولى عز وجل فيقول وَإِن تَعُدُّوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار يعني لو تسوغ لك نفسك في يوم ما وتريد أن, تصل أن تعد نعم الله عليك نقل ما بكم من نعمة فمن الله لو تسوغ لك نفسك في يوم الأيام تجلس وتريد أن تعبد نعم الله عليك والله لن تستطيع إلى إحصانها لأنه هو أخبر وقول الحق وإن تعد نعمة الله ماذا لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار إذا نعمه تترى علينا نازلة نازلة تترى ولا ندركها ولا نعرفها هذا كله يبين فيه المولى عز وجل أن ما أنت فيه من خير فمنه ويؤكد هذا ليبين لنا جميعا أننا من المستحيل أن نصل إلى تعداد نعمه سبحانه وتعالى من المستحيل فقال تعالى ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا يعني النعم التي تأتي من الله نعم ظاهرة ونعم باطنة لا يحصيها الإنسان لا يحصيها الإنسان ولن يستطيع إلى الوصول إلى إحصائها، إذن فأنت من الناحية الأخرى محتاج إليه، ومن الناحية الدنيوية ماذا محتاج إليه؟ فإذا فيك في جميع أحوالك أنت في حاجة إليه، في جميع أحوالك في حاجة إليه، إذن إذن لا تفكر في لحظة من لحظاتك أيها المسلم أنك ماذا؟ تستطيع أن تستغني عن ربك وأنت تعيش بدونه لي. فإن فكرت في أي لحظة من لحظات حياتك ورأيت أنك فعلت وفعلت وفعلت أعلم أنك كفرت كفرت نعمة لأنك نسبت إلى نفسك الشيء وأنه لا حول لك ولا قوة لك إلا به. لا في لحظة من لحظات يجب عليك أن لا تفكر في أي لحظة من لحظات أنك لأنك مفتقر إليه افتقار كلي مفتقر إليه افتقار كلي ويقول في تعداد نعمه على عباده وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نائمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار يعني أنت محتاج إليه والاستقار نوعان والاستقار نوعان استقار اضطراري استقار اضطراري لأن عندما قال المولى عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء وإلا الله يدخل فيها كل المخلوقات من الإنس مسلمهم وكافرهم طائعهم وعاصيهم كلهم يدخلون بهذا فالافتقار الاضطراري هو افتقار الكفار ولهذا يقول مقيم جزية فيما يقول والتوحيد والتوحيد ملاذ المشركين والمؤمنين والتوحيد ملاذ المشركين والمؤمنين. يعني عندما يستعمل الإنسان معروف ربي جعل أسبابنا نجعل يجعل أسباب جعل الأسباب والأسباب فيه ما هو واجب فيه ما هو محرم فيه ما هو مقروف فيه ما مستحب فيه هو مباح أمر باستعمال الأسباب سبحانه عز وجل الواجبة لكن من المعلوم أن الله تبارك وتعالى في كثير من الأحيان ما يريد من عباده أن لا يتعلق بالأسباب وإنما يبقى استقارهم إلى من إليه يبقى رأيك الاستقار من أراد الهداية والتوفيق والسبالتها لابد أن يرفع رأيك الاستقرار يرفع عز رأيك يرفعها ويعيش بها ماذا قطعنا ولا حلاوة الإيمان ولا لذة العبادة من لم يرفع راية الافتقار إلى الله عز وجل والله لن يذوقها من أراد أن يذوق حلاوة الإيمان وحلاوة الطاعد والعبادة يجب عليه أن يرفع راية الدل والافتقار إلى الله عز وجل ويبين المولى عز وجل الافتقار للضرار وإذا ركبوا في الفلك دعوا, دعوا الله مخلصين لأبو الدين زيد من نجاهم ولم نجاهم إذا هم يعودونها إلى اصلهم واضح عندما اشتدت وجاءهم الموج من كل جرين بهم بريح طيب ثم جاءهم ماذا الموج من كل مكان وجاءتهم ريح عاصف فاشتدت الأمور وعالموا في ذاك تلك اللحظة الإنسان ماذا علم أنه ماذا مفتقر إلى الله يتجرد يتجرد من الحول وقوة نعم لما جاءوا من ريح العهد ثم ماذا فعلوا تجردوا من كل حول وقوة لماذا رجعوا إلى ماذا رجعوا إلى العهد الفطرة. الفطرة والعهد الذي أخذهم الله عليهم ساء لستم ربكم ماذا قالوا بلا بلا قالوا بلا شهدنا فعندما تتفلت الأسباب ثم تعلم الإنسان هذاك العهد يعود إلى يعود إلى ماذا إلى التوحيد <تصفيق> ولهذا يقول المولى عز وجل تقول هذا الإنسان يعود الراس تبي وياك كيف يفعل؟ نحن منهم هذا. وإذا مس الإنسان ضر. دع ربه ماذا؟ منيب إليه. شو هذا؟ زقاق. استقرار عالما ما بقى لا زيد ولا عبيد ولا فلان لم يبقى إلا وإلا من إلا الله دع ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي <تصفيق> نسي لماذا لأن الاستقرار منه إصرار <تصفيق> إصرار موج أصل في حياته ليس أصلا في حياته واقعة عند الحاجة عند الظرف فيه إصرار ويقول مولى الجد وإذا مس الإنسان الضر دعاء لجنبه أو قائدا أو قائما إيش هذا اعتقاد في جميع الحياة قاعد قائم راقد في جميع الحياة ما ريح صحيح كذا في جميع الحياة ثم قال فلما كشفنا عنه الضرة مر كأن لم يدعنا إلى ضر نسجه هكذا نعيش ونحن أي بطل الله والرَّاضِي الَّذي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فارق بيننا وبينهم هم قفعة هكذا نعيش اليوم ننسى نعمه ينسى الإنسان النعام التي يرفل فيها ينساها كأنها لم تكن مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسأ. وش معنى هذا نسي ربك نسي إنعامه عليه هكذا نحن نمر يوميا في حياتنا يا أقواننا نتجي الضيق نرجو إلى الله عجل جل فرش ننزل هو نبقى نبغ ماذا يصي له معه على الدوامي لأن ما خرجني مما فيه إلا هو فإذا أنا أعرف أنني دائم محتاج إليه ويقول تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه يعني جميع الأشياء اللي تكون إنسان يتمسك بها هذا ما الاستقاء ما معنى الاستقاء عندما الإنسان يتجرد قلبه من التعلق بماذا بالاسباب قلبه يتجرد بالتعلق بلاسباب فيكون قلبه ماذا معلق بالله والاسباب يستعملوها لأسس انها ماذا اسباب اما نحن اليوم فالاسباب هي الرب الاسباب هي بها الحياة فاصبح تعلق القلب بماذا بالاسباب واحد يقول واحد يا الله يبرد فيك وفي مصابقة حطي الملف عنده عند أخر عند فلان في المدرسة الفلانية الله يدي الملف وحطه في البيت ينساه بعد ثلاثة ياربع أيام تنتهي المدة وضعت الملف الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالنسيت ضيعت مستقبلي ضيعت حياتي ايش يصبح مستقب الحياة في من؟ معلق بالاسباب خلاص نبقى معلق بربي لم يبقى معلق بالله عز وجل لم يبقى بمحلق بالله، وهم الذي قلبه معلق بالله ومفتقر إلى الله يقول: صلّى الله صلّاهم ما شاف عاد، صلّاهم ما جرت له مصيبة إذا لا بد بعض الله، أن ترفع ورأيت افتقار، بكل لحظة, بكل لحظة من حياتك أنت محتاج إليه، لا تستطيع العيش بدونه، لا تستطيع العيش بدونه، والله الذي لا إله إلا هو، لن تستطيع العيش بدون ربكم. ظننا في أي لحظة من لحظات حياتنا أن عن الله، بجنون، بخبول، مهبول. خارج عن عبودية الله عز وجل. مستحيل تمر لحظة من حياتك إلا وأنت محتاج إليه، مفتقر إليه كل لحظة من لحظاتك. والإنسان يعيش بين ماذا؟ طلب أخروي وجلب نفع دنيوي ودفع ضر أخروي دنيوي. مثلاً يخرج عن هذه الحياة اليومية مستحيل. ولهذا يبين المولى عز وجل افتقار الناس إليه واحتياجهم افتقار اضطراري عند الضرورة وأما من لم يعيش في هاي المسيقر هذا ضاع قال وإذا مسكم الضر في البحر ظل ما تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر ماذا أعرضتم وكان الإنسان كفور أعرضتم هذا الإنسان هذا النوع من الأول الاضطراري وأما الافتقاري الحقيقي فهو الافتقاري ما وهو الاختياري وهو الاختيار الاختيار الاختياري الذي يعيش به الانسان الذي يعيش به المسلم في هذه الحياة الذي لا يستطيع المسلم إلا العيش به وهو على يقين أنه لا يستطيع العيش إلا به لا يستطيع عيشه ولهذا كان يقول الرسول صلى سلمان يا حي يا قيوم برحمتك الصغير اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا تشعل أمري بيدي طرفة عين لماذا؟ لأنه يعلم من نفسه حقائق هذه النفس يعلموا معناه يعلم حقائق هذه النفس وأنها وأنه إذا وكل الأمر إليها ضل وضاع الإنسان فهو يريد من ربه أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين إذن قال لا تكني إلى نفسي طرفة عين وتجسد ذلك من خلال حياته صلى الله عليه وسلم ويظهره في أخر ما يكون من ربه وهي العبادة والطاع. يمثل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت وليه في الدنيا والآخرة. لا لا. اللهم رب جبريل وميكائيل وسرافيل فاطر السماوات الأرض عالم الغير والشهادة ها؟ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون من هو الذي يدعو بهذا الدعاء الذي الذي الكمال عجل. كما قال موسى لتصنع ماذا؟ على عيني وهو أفضل الأنبياء ومع ذلك يقف هذا الموقف بين يدي ربه فيقول له اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك علم أنه إن وكل الأمر إليه ماذا لن يصل إلى الحق وحقيقة الإنسان بنفسه لن يصل إلى الحق نفس أمارة بشو ماذا شيطان هوا كل هذه الأمور جاسرة إذن لا بد له للوصول إلى الحق ماذا من توفيق من الله عز وجل وعون منه، إذا رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم راية الافتخار إلى الله عز وجل، رفع رسول صلى الله عليه وسلم راية الافتخار إلى الله عز وجل، ويقول في موطن آخر كله سبحان الله، انظروا تلك النعمة كان الصلاة، ويقول في الدعاء الثاني عندما يكون قائم قيام الليل، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من شريكه. ما صلاة ونسك ومحيا لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ما معنى هذا أن الحولة والقوة ماذا بيدك تجرد من كل حد تجرد من كل حول وقوة خلاص يصبح لا شيء الإنسان لا شيء اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي واحترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت واقف بينه وبين ربه استقار ماذا؟ اختياري في شيء ضرورة حلت به مصيبة حلت منفع يريد جلبها لا شيء كان واقف بين يدي ربي رافع راية معده الافتقار اللهم انت الملك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن حقق الافتقار إلى الله في شيء حققه حقيقة ديان لماذا من الذي أوصله إلى ذلك معرفته بربه ومعرفته بمسجر حقق كمال الاستقار لله الله عن حقق كمال الاستقار لماذا لأنه كان عارفا عالما بأنه لا حول له ولا قوة له إلا بالله اللهم أنت الملك لا إله إلا أنه ظلمت نفسي واقترفت بذنب فاغفر لي ذنبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعدك ما معنى لبيك استجابة بعد استجابة لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك تعظيم جن التجمل إلى في وبعد في والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديك؟ بعد؟ لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديك؟ وأنا بك وإليك. وأنا بك وإليك لا شيء صحيح إنسان لا شيء لابد أن يصل الإنسان ويسعى للوصول إلى هذه الحياة كل حركة تتحركها طرى فيها فضل الله عليك طرى فيها نعمة الله عليك تتجلى لك النعم كلها بين يديك لماذا حتى تحقق عبديةه صحيح بعد ذلك عليك قل أنا والله لن يستطيع المسلم أن يعيش بدون مالا بدون ربه لأنه ما بكم من نعمة فكيف تعيش بدونه كيف تعيش بدونه وما بك من نعمة فهي ماذا فهي من الله لن يستطيع المسلم يعني إن هذا شيء فظلم وجهل منه يعني متى رأينا أننا حققنا شيء بأنفسنا تعد تعد وانظر غيره من الأنبياء كيف حققوا هذه راية كيف رفعوا راية الافتقار وحققوا الافتقار من الله عز وجل ربي قد آتيتني من الملك النسبة كل شيء لمن من هو هذا يوسف أعطالوا أعطالوا رب أعطالوا ما نسب شيء إليه ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث خرج ما هذا رأى لنفسي شيء والله لم يرى لنفسي شيء لا شيء نسب كل ما كان يفعله إلى ماذا إلى الله عز وجل مع قوله لملك مصر واش قالوا إني حفيظ حمد حفيظ عديد لكن لما جاء وقت نعم وتجلى ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والعرب فاطر السماوات والعرب أنت ولي أنت ولي أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت تولى أمري لا حول لي ولا قوة إلا بك افتقار كلي توفني مسلمين يلحقني الصالحين محتاج إلى ربي محتاج معنا الواحد يصلي ركعتين يقول لي هو سيدة هو سيدة المتاقين هو سيدة الطائعين ما تلحقوش والناس كلهم من ورائه مبتدعة وظلات صدخوني والله يقدر يخص إنسان يفعر بحام هذه النفس الأمارة بالسوء حتى تراه نار كامل شوف الأخوة الأخوة الأخوة هو مش أخوة ما من شر إلا ونسبه لمن؟ للأخوة هو ماذا؟ سيد وولد آدم ماذا؟ في الفساد ولا محر توفني مسلما ولحقني بالصالح يزء الله لان يلحقه ماذا؟ بالصعيد حي، الناس اختياري اختياري اختياري يعيش به يلهج به رأي مرفوع مرفوع كل حركة تحصل كل حركة تحصل في حياته إلا هو فيها فضل الله عليه نجعية كلها شيء فايدة من شو المرأة شفيدة من الرأيها نجعية ما دخلوا حركة من حركاتك إلا دعاء ما دخلوا عينك إلا وترانيعما ما دخلوا ربي مش اختارني عن الله عجل الحمد لله الذي عفاني من ثلاث لي وفضلني على كثير من قلبه ضعيف الحمد لله الذي طعمني سبحان الله سبحان الله أحيانا الإنسان يكون في حاس يعني كيف يقول صاحب الله ما ويتكى ويرى كل شيء بين يديه طعمني وسقاني وكفاني وأوالي يوم بعد وش يجد يذكر غيره حتى النعمة ماذا طعمه مو في نفسه طعمه فكن مما لا كافي له ولا قوي كل هذه الادعية الوصل بها الى ماذا الى تحقيق الافتقار ترفع ترفع تجري في الطريق ترفع راه رفعتك لا حول لك ولا قوة لك الا بالله عز وجل قد آتيت من ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين قالت نملة يهي أنم لدخل مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وبعدين وبعدين يا عباد الله عوده الى ماذا إلى الافتقار والذل والانكسار كلما أحدث له نعمة احدث له ماذا افتقارا وذلا وانكسار كلما أحدث نعمة احدث له افتقارا وذلا وانكسار كلما جاءت لنا احنا كلما احدث نعمه احدث كل ما أحد لو نوع مشابه الطغيان هو لا جدا. مشارطا كتبس من طاحك من قوليها أعطاه من عند رب العالمين من يس من يصل إلى مثل هذا لا أحد لا أحد يصل سأل الله الذي يوديه يقول لا يوديه أحد ماذا من العالمين الرسول مسك الجن حتى وجد برد لسانه على يده وبعد ما شو قال؟ لولا دعوة الأخي سليمان أربطه بالسالية في قال فيها رد على من يجوز الاستعانة بالجن قال دعوة سليمان لن يكون أحدانك هم ليس دعوة سليمان أنا قلت برده السالية مباشرة قال تبسم ضاحكا من قولها قال معي ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن مجرد مجرد سبحان الله عجيب عجيب سبحان الله حيات, حيات حيات كلها مطبطة بالله عز وجل الله هو غير سمع جد ذلك النعمة ولا له مهجاجة ثم ثم ظهرت رأيت افتقار خرجت أحدث له نعمة هو أحدث له ماذا افتقار وذل وانكسار سمع النعم قال ما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واتقلني برحمتك في عبادك يعني مباشرة أحدث النعمة أحدث شوف النعمة هذه النعمة من أزدها له ربه إذا في تلك اللحظة يحدث له ماذا افتقار يعود مرة أخذ إلى ماله إلى رفع راية الافتقار بماذا؟ بالدعاء لأن تتجسد تتجسد تتجسد راية الاستقام في ماذا؟ بالدعاء تتجسد راية الاستقام بالدعاء لأن فيها يظهر ماذا؟ أمران اثنان الأمر الأول ماذا؟ فقر الإنسان واحتياجه وغنى الله ماذا؟ وقدراته تتجسد. تتجسد تتجسد في الدعاء أمرين ثلاث ذاتي ذاتي هذا التجسد ذاتي ما رفع يديه إلا إليه إلا إذا شعر عنه ماذا؟ فرعون مجمعتهم ماذا قال الموسى؟ الجرادة والقملة ماذا قال؟ ربك يكشف عنها؟ لما عندك يومنا كان يمسا عرفه ماذا عرفه بلا حمل له دخول رب ولا شيء قال انا رب في نادي ما طفل يصبح مربو مربو مربو ملاحظ يا امو سدعو لنا ربك يدعو ربك إذن ثم هو أحدث له نعمة وهو ثم يعود إلى ربه هكذا الأنبياء فرص فرص وهذا نقول من نصيحتي للإخوان يعني في هذا الباب تكون تقرأ في القرآن لازم كنت تكون إنسان فطين تمر بايه واحد من الأنبياء استغل فرصه ودعاه وش احتفظ تحتاج انت من دعاه من هو. ثم أنت يغطي من الفرصة مثل ما هو دعى تقرا في البقرة تقرا كذا قال لما قال يوسف ربي قد اتيتني من كل علمت ثم انت ترى نعم الله عليك و ترى يا ربي علمتني كنت جاه كنت كذا اعطيتني كنت فقير كذا امه ثبني المسلم الحكيم صلى الله عليه ربي ثبتني على طاعتك و وفقني لطاعتك دعين اهل بزوج الكل وفق فرصه هذا الأنبياء نعمه كذا كلما دخل عليها محقق زكريا المحرار وجد عندها رزقه هو كفيلها مغلق عليها كلش وجه يا مريم وهني قال منجيقلك منجيقلك هذا هو وكيلها وكفيلها ما كاش يدخل عليها قالت هو من عند الله هناك إيه إيه هنالك قلت لا مقتنا هي من عند الله إذا هذا القادر وهو محتاج إليه محتاج إليه مش محتاج محتاج إليه عاد إليه هنالك دعا زكريا رب ربي لا تذرني فرضا شاء رأى النعمة بنعيم من, من أعطى هذه النعمة إذا هو محتاج محتاج إليه مثل ما أعطى هذه النعمة بدون سبب إذا قادر قادراً يعطي بدون سبب المرأة يعطر ويستعلم الراس بشيء قال من يأتيني يأتيني قال ما نأتيك به قبل أن تقوم وقال قال الذي عنده علم مقدام فأنا نأتيك به قبل بلعينك بلعينك فلما رأاه مستقرا جاء العرش محبوثك ما سبب هو في الشام وهو بين في اليمن هل عينه غلاخ هكذا؟ بالما هل عينه قبض عليه رثا؟ كي تغلق بالما تحيل كم قدامه؟ رأى العرش مستقر بين يديه، وشيء ذمه؟ <تصفيق> نعمة، نعمة، إذا أحدث له ماذا؟ افتقار، ها عيش الأنبياء، هكذا لابد أن يعيش المسلم في هذه الحياة، ما ضرب الله لنا هذه الأمثل، وما قص لنا هذه القصص إلا بها ماذا؟ إتباع. أنت نعيش في تلك الراحة ترى نعم كل ما عندك وراء تجف القرا هذا يلا مرق الحمد أقول جو طلب ما أحبلك قال هذا من صغيرني أبلوني. آه شكراً عفواً. ونشكره كل معنا نعم. ما تشرب إذن هذه رأي الاستقرار الافتقار الاختياري. نعم تصله. هو ارفع رايه افتقار في المجتمع واش محتاج يعني ديك العرشه العرشه انا ولا مجرد فانا سني على النمله سكي غير ذلك يوسف هكذا الانبياء عاشوا بهذا الرأي فاذن قال هدايته والتوفيق والثبات على طاعة الله لابد لمن اراد ان يعيش في هذه ان يحقق ابتداءا هذا العصر الاول اصل الافتقار الى الله عز وجل واحتياج الابدي الى ربه احتياج كل عالم عباد الله ان الافتقار يكون للمسلم في جميع الاحياان فتكلم يستطيع عن يعيش بدون افتقار العبد حتى وان انبط طمعت وظلم فلا بد له ان اراد العوده منه أن يرفع رأي الافتقار إلى ربه حتى في يعني رأي نع نعمة, نعمة عظيمة هذا الافتقار الله عجل من أعظم من نعمة الله على العبد حتى عند الذنب يوضنني لا بد من رفع راية الافتقار. يذنب العبد، يذنب العبد، فيقول أي ربي خلمت نفسي واعترفت بذنبي. اغفر لي ذنب جميعا فإن له لا يغفر الذنوب إلا أنت فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت شوفوا مباشرة العبد ما يرجع يفتقر ماذا يفعل يا ربه؟ يعيده إليه آلم عبدي أن له رب يغفر الذنوب ماذا؟ الله تعرف سبحانه مباشرة بعد الذنب والظلم والاعتداء من العبد والبعد عن ربه علم أنه لا مخرج له ولا مفر له مما هو فيه إلا بأن يفتقر إلى ربه ليخرجه مما هو فيه من اعتداء ومضمز ربي ظلمت تنسيه ثم يجلس ما شاء الله ثم يذلم فيقول آي رب يعود إلى الاتحارين الله عز وجل فالاتقار محتاج به الإنسان في جميع أحيانه وذنون الذهم بواظبا وظن أن لن نقدر عليه وظن أن لن نقدر عليه في تلك اللحظة ألم أنه لا بد من عودة إلى ربه رائض الاختقار تعود مرة أخرى وترفع من ورائها ماذا المخرج ظن فنادف الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما فعره الاختقاص ذهب مغاضبا وظن أن نقدر عليه فالتقمه الحوت وهو ملين فما وجد المخرج إلا بأن يعود إلى ماذا؟ مرة أخرى إلى الافتقار إلى الله عز وجل فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هل هي النتيجة؟ من الغم وكذلك ننجي المؤمنين كيف كذلك؟ يعودوا على ماذا كذلك؟ إذا رفعوا الافتقار راية الافتقار وعاشوا براية الافتقار ينجيهم الله عز وجل ينجيهم الله عز وجل فقط تربع راية الافتقار إلا الله عز ينجي المولى عز وجل عباده منهم من فيه إذن هذا الأصل أصل عظيم هذا الأصل فبمقدار ما تحقق هذا الأصل بمقدار ما تكون على هداية وتوفيق وثبات على طاعة الله وبقدار ما تعيش في هذه الحياة وأنت باطمأنان تام أراح تامة لماذا لأنك رفعت راية الافتقار والذل إلى الله عز وجل وكما قال مقال نزير رحمه الله بمقدار ما حقق هذه الرأي الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الله احتياج الناس إليه <تصفيق> كلمة در مجد يقول على النبي صلى الله عليه وسلم لما كمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقام الافتقار إلى الله سبحانه أحواج الخلائق كلهم إليه في الدنيا والآخر أحوج الخلاق كلهم إليه لماذا لأنه حقق راية الاستقار إلى الله وهذه الراية تجعل الناس في حاجة إليه يوسف الناس قالوا في حاجة إليه لا قالوا في حاجة إليه ما خرجوا من مشاكلهم من اقتصادية إلا به اجعلني على خزائن الأرض. فكان الناس من أحوج ما يقول إليه بعض المفسرين بعض كذارات. في المنام جاء يوسف أخرج الأمة من معنا، من مجاك. أحوش الناس هذين. انظر اسمع يقول هذا. قال أما حاجتهم إلي في الدنيا فأشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس الذي به حياة حياة عيادة أبداني. لأنه حاجتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من الطعام والشراب والنفس الذي به الحياة لأنه كمل رائف حقيقة الافتقال إلى الله عز وجل وما حاجتهم إليه في الآخرة فإنهم يستشفعون بالرسل إلى الله حتى يريحهم من ضيق مقامهم فكلهم يتأخر عن الشفاعة فيشفع هو لهم وهو الذي يستفتح لهم باب الجدل إذن فبمقدار فالم... ما يحقق الإنسان هذه رأيس الافتقار إلى الله عز وجل بمقدار ما يعيش في هداية وتوفيق وثبات على طاعة الله يا عبادي يا عبادي شوف هداية شوف. وتوفيق التبات يا عبادي كلكم ضال يا عبادي كلكم شائع يا عبادي كلكم عارف إلا من هديته واطعمته وكسوته فهو المطعم والآتي والكاسي اذا فمن أراد الهداية والتوفيق والثبات على طاعتي فلا بد أن يرفع هذه الراية راية يعيش بها ولا يتخلى عنها في أي لحظة من لحظات حياته ومع أمل لقائي معكم في الحصة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية ومن وسائل التبليغ في العصر الحاضر الشريط الإسلامي فحاول أن تكون مبلغا وذلك بنشر هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف وجزاكم الله خيرا